داهو. من نادى بالخضوع من نادى يا الله يا إن الكريم يجيب من رضاه, رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه فلم يزل يرضي طالبين قله مغفره وفضلا انه مبسوطتان لسائليه يداه واقصده منقطعا اليه فكل من يرجوه منقطعا اليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل الا هو في الروح ونائع يا الله يا الله فعزيزها وذليلها وغني وفقيرها لا يرتجون سواه فعزيزها وذليلها وظنيها وفقيرها لا يرتجون سواه يا الله ملك تدين له الملوك ليس, ليس, العيون ليس العيون ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية ابدا فمن مضارا فَمَن ظَلَمَ فَمَن ظَلَمَ وَالأَشْبَاهُ